ظن با ان يكونوا مع الخالف وقو أن سيصيب الذين كفروا منهم عذاب Bye. رضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا